Book 2 Duzete e shtate Sabaun u arbaun Sabaata u arbaun Përga titjet për u dhëtim L'eqdadu lissafër L'eqdadu lissafër i Ti Duhet t bësh gati valizhen tonë. Është të nevojshme të përgatisim çantat e mavë Thtajju ila haqibatin kabira Thtajju ila haqibatin kabira Mas haro pasaportën La tansa jawazat as-safar La Летенцеј едкират у тајарон. Летенца Цкират, а тајерон. Мос Харо, чећет е у тимит. Летен се шкету сафар. Летенца Шикет, е сафар. Мер, кремин, кундра дијелит, ме, خذ معك معجون الحماية من الشمس لتاخذ معك كريم شمس مير سيزيت اي ما خذ معك نظاره شمسية خذ معك نظاره شمسيه مير كابيلن ما فيته خذ معك قبعة شمسية خذ معك قبعة شمسية هل تريد أن تأخذ معك خارطة للطريق؟ أتريد أن تأخذ معك تذكرة ركن؟ أض مارش دة م هل تريد أن تأخذ دليل المسافر؟ هل تريد استحاب مرش أضدر أ تريد أن تأخذ معك مضلة للمطر؟ اتريد أن تأخذ معك مظله للمطر؟ ماس، هارو، لا تنسى السراويل والقمصان والجوارب. لا تنسى السراويل والقمصان والجوارب. ماس، هارو، كرافاتات. ريبات جاكيتات تذكر اربطه العنق الاحزمه والبدل تذكر أربطة العنق الاحزمه والبدل موس هارو بيجامات تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشرات تذكر البجامات وقمصان النوم وتشرتات تضها كبوت صند على ذا چیزة تحتاج إلى أاحذية صنادل واحذية وبوتات تحتاج إلى أاحذية صنادل واحذية وابطاد ت دوهن شامي حندس صابون و 1 غشره فنش انت بحاجه الى مناديل صابون ومقلمه اظافر انت بحاجه الى مناديل صابون ومقلم اظافر Të duhet një krëhër, një furqe dhëmbësh dhe një pastë dhëmbësh. O tahtaju ila mështën, furqatën u margjoni asnan. O tahtaju ila mështë, furqatë